رددوها رددوها رددوها في دون الإثاء هيا رددوها رددوها رددوها وابذلها وابذلها وابذلها من دم الإخلاص حبا وافتدوها من دم الإخلاص حبا وافتدوها لم يعد يجديرني الصوت كلا فابذلها لم يعد يجدي غير صوتك اللافذ ذلوها وامنعها من سنا الايمان نورا زودوها واجعلوا الجنات مأواكم فهبوا واطلبوها وامنعها من سنا الايمان نورا زودوها واجعلوا الجنات مأواكم فهبوا طهروا أرض القداسة بالمبادئ طهروها طهروا أرض القداسة بالمبادئ طهروها لم يعد يجذير نين الصوت كلا فابذلوها رددوها رددوها رددوها في دون الإفائ هي يا رددوها في دون الإفائ هي يا رددوها وأبذلها وأبذلها وأبذلها من دم الإخلاص حب وافتدوها من دم الإخلاص حب وافتدوها لم يعد يجديرني الصوت كلا فبذلها لم يعد يجديرني الصوت كلا فبذوها وجعل الجهد الفتى مواكب لا تتركوها وزرع الأخلاق في الأعماق هب وغرسوها وجعل الجهد الفتى مواكب لا تتركوها وزرع الأخلاق في الأعماق هب وغرسوها وجعل الأرض كتابا بالمفخر سطروها، وجعل الأرض كتابا بالمفخر سطروها. لم يعد يجديرني الصوت كلا فبذوها. رددها، رددها، رددها. في دون الإفاء هيا رددوها في دون الإفاء هيا رددوها وابذلها وابذلها وابذلها من دم الإخلاص حبًا وافتدوها من دم الإخلاص حبًا وافتدوها لم يعد يجديرني الصوت كلا فبذلها. لم يعد يجديرن الصوت كلا فابذلوها إنها أرض السماحة بالكرامة عطروها أرضنا أرض الرسالات التي لم يفهموها إنها أرض السماحة بالكرامة عطروها أرضنا أرض الرسالات التي لم يفهموها. فاجعلها من بيت الخيرات حتى يعلموها فاجعلها من بيت الخيرات حتى يعلموها لم يعد يجدي رنين صوتك الا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 Lem yad yudirani nu s'au tikal Lem yad yudirani nu s'au tikal Lem yad